وانا وانا وانا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهره انا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعه كلمني قول اللي في بالك وانا في انتظارك في انتظارك في انتظارك اليوم معكم اليوم سلوى سيد هندسه الهواء أشرف نوير دائما في الإخراج. مهاب ممدوح. وولاء الأمير. صباح الخير على كل مستمعين مستمعي صوت العرب 106.3 FM وفترة مفتوحة جديدة أنا في انتظارك ولفترات الأسبوع معك وأنا مهاب مدوح وزميلتي العزيزة ولاي الأمير صباح الخير صباح الخير يا مهاب عملاي في الجو وال... يعني الحار القيز ده هو ربنا طبعا يكون في عنا الجو حار جدا ااا يعني أتمنى كل يخلي باله ومحدش يتعرض للشمس كتير شربوا ماء كتير يا جماعة لا. اللي ما عندوش خليكو في الظل اه اللي ما عندوش ضرورة ان هو ينزل أصلا في العوايل اللي هي زي دي لما يكون موجا يعني هي ليه حاجة مش اعتيادية مش اللي هو دي درجات الحرارة بتاعه ال الوقت ده يحاول ان هو بقدر الإمكان لما يروح حاجة مهمة ما ينزلش كتير او ما يتعرضش للشمس زي ما لا بتقول امم مستمعينا النهارده حلقتنا يعني انا بعتبرها حلقه مهمه جدا وكل حلقاتنا مهمه جدا لا طبعا طبعا بس النهارده لا النهارده يعني حلقه بتمس حاجه مهمه وهو موضوع العلاج الطبيعي وكمان لان في يعني وانا بتكلم بره مع ضيف فكره الدخلاء على الموضوع ده يعني موضوع العلاج الطبيعي في مصر للاسف او في العالم كله بقى فيه دخلاء مم. وطبعا الموضوع ده ممكن يؤدي الى كوارث طبعاً. يعني لا, بمس... يعني... لا وفيه مفاهيم مغلوطة اه بالضبط ودخل معه كمان السوشيال ميديا فيما يتعلق ببعض الفيديوهات ويحدهم بعض العلاجات اه بالضبط فبقت العملية محتاجة ان احنا دايما يبقى معنا حد خبير عشان يشرح لنا او يقول لنا المسائل بطريقة صحيحة وبطريقة طبية وليه في الاخر مفروض انها تؤدي ان شاء الله الى نتائج أفضل من الخزعبلات اللي سعب بنشوفها يعني الله الرحب النهاردة بضيفنا الدكتور مشيل كرم ماضي استشاري العلاج الطبيعي والنهاردة هنتكلم بقى عن المفاهيم مغلوطة حاجات ممكن نصححها لبعض ومعلومات طبية مفيدة صباح يا دكتور صباح النور استاذ مهاب زي حضرتك عامل ايه بيك الحمد لله رب العالمين دكتور يعني انا لسه كنت بنتكلم بره على موضوع الدخلاء اللي على مهنة العلاج الطبيعي حاليا يعني مثلا احنا شفنا فيديوهات وللأسف أنا استغربت جدا ان ضحايا ناس مشهورة وناس يعني ناس كبيرة اللي هو فكرة ان حد ضهره بيوجعه فيروح لحد يرد له ظهره او يعمل أنا حتى في فيديوهات مستغربه جدا ان ازاي ناس يعني ناس متعلمه ويلجأوا لحد هو طبعا ولا ليه أي علاقة بالعلاج الطبيعي طبعا مشكلة كبيرة خلينا نقول ان طيب واكسا مكاري البنى قدمين انا مش عايزة اقول بس ليه ما تقولي معروه هو <تصفيق> <تصفيق> ده اللقب <تصفيق> <تصفيق> اللي بيطلق على الفيديوهات دي وبعدين ده مش واحد بس ده ما ده كتير مش مش حد واحد معين يعني هي المشكلة ان الناس دول بيجيبوا نتائج كويسة جدا <تصفيق> <تصفيق> مع بعض الناس آه. ولكن الغلطة, الغلطة في الشغلانة دي في الحاجة اللي بيعملها دي صعبة قتلة زي ما نقول كده يعني يدخل واحد في شلل رباعي كده. واحد في شلل نصفي كان ما لو حسبنا الغلطة دي بقى بقى زي ما حضرتك بتقول كاشا نصحح برضو للناس هنعتبرها ممكن زي زي اي خطأ طبي لقدر قدر الله ممكن يرتكبه يرتكب وقالي الدكتور فيه انت بتقول بدان بتقول ان الموضوع في منه حاجات صحيحة فلاح مش برجينا تجنى ومش بنهاجم احنا برجينا صح وحما فاقيم بس النتائج ايه؟ غلطة منه الغلطة من انه الغلطة ما اعتبرها خطأ طبي زي وزي لا. اي خطأ مماشي بس خطأ طبي هو وقادي لايه؟ شال الرباعي؟ بغض النظر الريسك موجود طبعا الريسك موجود في, في, في الميديكال في الطب تمام؟ الريسك في اي عملية ريسكي في اي حاجة احنا بني اشتغالها ولكن الريسك هنا اعلى آه. يعني لما نقول مثلا 2% 2% ريسك درجة الخطورة 2% بس مم. تمام هنا بنكلف 50% آه. يعني بنكلف الموضوع صعب مم. وسمعنا عن ناس كتير قوي بيعالجوا بي بي الظهر بالفقرات بال... بالعصاية بالشكور اه ده انا كنت اقصده برضو مم. في المقدمة دي طب احنا عايزين برضو نعرف هل الحاجات دي لها أصول علمية بمعنى هل الحاجات دي ممكن تكون في بعض الأوقات صحيحة وتنفذها صحيح و بس محتاجة ايد خبير معين الناس اللي بتدوق بتمسك البتاع دي الخشب ويرزع على الضغط ما بين الفقرات بعدين يبدأ يضرب عشان يرجع الغضروف وحاجات الحاجات دي ليه اصول تببية اصلا؟ الحاجات دي ما لهاش اي اصول تببية اللي هي شاكوش و... و... وعصايا والكلام ده كله ماناش ولكن الحاجات اللي هي بنتقطع بيها الرقبة بنتقطع بيها الضار الحاجات دي كلها ليها قواعد وإحنا تعلمناها في العلاج الطبيعي مم. بنستخدمها بشكل مناسب مع كل مريض حاجة اسمها Manipulation يعني إزاي بنرجع الفقرات لمكانها مم. الفقرات بتبقى فوق بعضهم دواير فوق جميل. بعض الدواير دي بتحصل لها روتيشن بتلف سنه صغيره بس في غير مكانها فلما بنعمل المانيبيليشن ده بنرجع الفقرات لمكانها الطبيعي فهل المانيبيليشن او او أو رجوع او طقطقه الظهر او طقطقه الرقبه ده مناسب ليا او لا هيبقى في صالحي ولا ضدي نعم هو ده الفكرة ان انا بعمل assessment او بعمل تقييم للحالة اللي قدامي قبل ما اشتغل معاها الكل لكل الناس نعمل مم. الكلام دوا وهل فكرتها تتعامل ازاي والايد تبقى ممسوكة ازاي طبعا التريننج بتاحه هو اللي وصليره وصلوا الناس لتخدوا التريننج يعني مثلا أعمل... اروح اخد دورة في الطب دورة تدريبية يعني موي جاي موي. اه بقى انا دكتور ما هي لا دي لا فكرة لا ما ينفعش متاع اه ايوه صح انا بتكلم أوه. في كده يعني هو الراجل ممكن يكون شاف فيديوهات اخد دورة عمل حاجات طب بقى الشعبي بقى جد او جدته او كده لا اللي هو شاف الحاجات دي, دي تتعمل ازاي بسمه رابة لكن ليه والهاو نو ولا نو هاو مش هو ما ما برضو ما عندوش باكتسب الخبرات دي بعدين بقى على حساب الناس هو اكتسبه بني ما نعرفش بصح يعني خلينا نقول اكتسبه بفيديوهات اكتسبه بأي طريقة بس الفكرة في الاخر أنا بخلي واحد بيعمل حاجة مش أمان مية في المان تمام فبالتالي أنا مش ضامن نفسي آه آه مش دوم اللي يحصل يعني ال ال المفروض إننا نحن بنشتغل بقواعد واساسية بنقيم الحالة قبل ما بنشتغل بنشوف المريض ده وأنا يحتاجها ولا مش هيحتاجها أو مش عارف contra indication إيه يعني يعني مين ال مين اللي لما نشتغلش مع هالحالة يعني آه بالضبط مين مين دول لا ما معرفش هشتغل انا عرفتها وشفتها وعملتها مره واثنين وثلاثة احنا وكنا اطفال كنا بنعملها البعض الى تقطع الظهر اه, آه لا تبسكي الدرعين كده, كده وتقوم يشايلة او من الوسط من عند الحجاب الحاجز كده وتقوم يرفع الحاجات دي كانت بتبقى مريحة صراحة يعني مريحة جدا احنا كلنا نعملها البعض يعني هي <تصفيق> مريحة جدا ولكن ما تبقاش شغلانة اه اه اه اه <تصفيق> اه اه الجوزء دون متخصص فيه ناس درسة وفهم الكلام بالضبط مياه في المياه دكتور ميشيل هل العلاج الطبيعي في مصر واخد, واخد وضعه تملي العلاج الطبيعي يعني مثلا ما حدش بيروح مثلا علاج طبيعي مني النفسي يعني مثلا أنا تعبانة فأروح بقى علاج طبيعي أشوف أنا عندي إيه لازم لقى مثلا روح لدكتور عظام أو دكتور مثلا أعصاب وهو يحول يقول لا ده أنت لازم مثلا كذا أو أنا عام عملية ففكوا الجبس أو المسامير عايزة يعني خلاص يعني دراعي مثلا تيبس بفترة معينة فبعد كده لا روحي لدكتور علاج طبيعي هل ينفع ان انا مثلا بشتكي من حاجه اتوجه لدكتور العلاج الطبيعي الاول؟ ااا النظام بتاعنا هنا في مصر لا ما ينفعش تمام لكن في دلوقتي في لا ثواني النظام في مصر ولا انا دي القاعده العامه يعني ولا في العالم كله ولا ده ممكن انا اروح انا من الاول تعبان بره farوح لحضرتك فتوصف لي هي الفكره ان في درجه علميه دلوقتي اسمها دكتور اوف فيزيكال ثيرابي ما هو ده اللي بتكلم فيه دي كليه ودكتور بياخد لقب طبيب يعني ولا يخش لقب طبيب مش قصدي دي درجة علمية في كل تلقات الطبيعية اه زي الماجستير اه اه اه اه ازاي الدكتورال البحسية دي دكتورال اسمها دكتورال اكلينيكية دكتور فيزيكال صار. الدكتور فيزيكال صار بدي فيها جزء كبير قوي بيديني حاجة اسمها دايركت أكسس. يعني إيه دايركت أكسس؟ الدخول مباشر. أيوة تمام. إن المريض يجي لي بشكل مباشر. بدرس فيها جزء كبير قوي في الفسيولوجي جزء كبير قوي في التشخيص ديفرينشال دايجنوزز. زي أحلل الحالة الحالة دي مشكلة الألم بتاعك كيت في ده جاي من القلب ولا جاي جاي من ال من الكيت في نفسه. دكتور العقدة اللي بقول كده ولا جاي من <تصفيق> آه تمام تمام هو ده الجزء اسمه direct axis في في differential ده كتير او في يعني بنفرق بين الحالات ازاي حالة دي اصلها ايه دي muscular او يعني دي دي مشكلة عضلية ولا مشكلة جاية مريثيرا الجاية من من جوة جاية من من stomach من, ال من, من المعدة جاية من ال من الheart من القلب جاية من ال lung جاية من الرئة ااا فأنت اللي ممكن تحول بعد كده يعني لو حد جالك د direct axis ممكن توديه تقول لك إذا عندك مشكلة تروح دكتور بطن أو دكتور قلب دكتور whatever يعني تمام تمام تمام بس دي درجة علمية اسمها دكتور physical sir تمام موجودة في في في أمريكا موجودة في معظم دول العالم ووبيشتغلوا بشكل direct access بيستقبلوا الحالات لكن مصر هنا هنا في مصر إحنا في بدايتها لسه خدناها ولكن لسه ما ما خدناش الستيب في القانون آه خلنا نستيب في القانون The law of the mania. Ah, ah, ah, ah. It has to come to you, to come to you, to come to you. Yes, yes. To come to you. Okay. We all know as a medical team, we know each other. Dr. Neurology, or the doctor, دي he sent me something, he sent me a diagnosis. انا بعدها بعمل تقييم علاق طبيعي ليا انا م -م. بشوف الحالة ديان هل حالة بسيطة ولا متوسطة ولا شديدة في درجة اعاقب تعالى هل المريض دوان هيقدر يتأهل بعد شهر ولا يتأهل بعد شهرين ولا ثلاث شهور م -م. هل الاند ريزلت او نهاية الموضوع للمريض دوان هيعرف يستعمل ايده ورجله كويس ولا هيستعمل إيده بس ولا يستعمل رجل بس؟ أنا أعتقد الموضوع ده دكتور شامل للجاري بالناس هل بيتم دراسته في كلية العلاج الطبيعي خصوصا الحياة اللي حضرتول عليها دي تكلموا على حالة حالة شلل نصفي حالة في جلطات في المخ تؤثر على الأداء الحركي أو بعد كده الحاجات دي يعني انت ممكن تدي لي الدافع بتاعه إنه هو يخف ولا الموضوع ده أنت محتاج سيكون بتاعك. مش دكتور علاج طبيعي ده جزء كبير قوي من شغلنا جزء كبير من اي شغلانه مش مش مش من مش بس لا لا علامه التريون اللي الاكسرسايز بتعمله معاه هو او هو بيعبينوا معاك فلازم يبقى فيه انت التعامل المباشر بيبقى من خلالك اتعلمت اتعلمنا كده في الكلية الكليه ان لازم اتواصل مع المريض و اللي انا عايز اعمله وهو هو موافق عليه وانا موافق عليه mm يعني <تكلم> انا هساعدك ان انت تقوم تمشي بالطريقه فلانية. انت هتقدر تعمل كده اه هقدر يقولك لا مش هقدر ف بنتفاوض تاني نيغوشيشن بنوضح اه اصلي في ناس جاية نتفاوض الامل عندها معدوم لا مش خلصانه بس مش نفسيا اه لا هي الامل عندها معدوم مش حاسه ان هي هتجيب نتيجة حاسه ان هي خاصة انتهت يا دورك في انك انت تخلق لهم بقى موتيفيشن او دافع جديد عندهم فكره التفاوض اللي انا بتكلم عليها ديا انت بقى بتشجع تقول لا ده انا شايفك احسن ده انت هتبقى هتمشي خطوات اسرع من كده اذا سمعت الكلام هتبقى كذا اه ده انت لا جميل جدا برافو اللي انت عملته ده وان رفعت لفوق جميل حط ايدك فوق راسك امسك الكوبايه اشرب حاجات دي كلها الله جميل برافو ده جميل جدا ده انت وصلت لمرحله كويسه كل الكلام ده تمام دون بيحسن القدرة المزاجية بتاعة المريض معانا فبالتالي بيبقى ااا بارت من الموضوع بيبقى بار نار كبيرة اه اه طيب انا بس النقطة دي طيب تمام هي نقطة قبل ما نمشي موضوع ال الغلطات طبعا في غلطات بتؤدي ال يعني يعني تعطيل في الجزء مثلاً اللي هو اليد الإيد أو الرجل، فالمريض ساعتها في نسب بتفقد الأمل تماماً تقول لك لا أنا هيمشي مع علاج الدكتور لموذيبات الجلطات و و و و هل موذيبات الجلطات لوحدها ممكن أنها تحسن من الأداء يعني الرجل والإيد يفكوا والإنسان يمشي عادي، ولا لازم العلاج الطبيعي يتدخل؟ خلينا نشرح ال ال الموضوع كله ب بشكل سهل علشان نعرف لازم العلاج الطبيعي يتدخل أو لا الموضوع الجلطة جت وقفلت شريان شريان ده فين في المخ المخ أثر خلايا المخ اللي بت بتتغذى من الشريان دوت أصارت Recovery تحت ما بيحصلش بسهولة Recovery داون يعني يتحكم جزء من جزء من المخ داون في اليد والرجل أوه. ده بتده بت على الإيد والرجل الجزء بت على المخ اللي بيتحكم في الإيد والرجل، الكافر بتاعه ما يحصلش بسهولة، مم. وحسب البيشن البايشن أو المريض راح بسرعة لحى نفسه من الجلطة في وقت قد إيه؟ أو سنو كمان يعني في بعض الحاجات المتعلقة به هو المواصفات اللي جت وجلطة. What's the حالته What's the situation? من the كده يعني وهو ده اللي بنعمله that's what we're going to do. We're going to set your situation on you, of course. When you come to the patient referral or move from the doctor to the doctor, I'm going to look at it and see it on you. It's not a whole physical examination. I'll tell you, no, you need a situation to complete with you. You don't need it, you don't need it. You need to complete it. No, I need it and you need it and you'll wait after a month الفرايطة دي هي اللي بنتحكم فيها بعض تقييم الحياة تأكيد معلومات جميلة ومهمة ويا رب مستمعنا يستفيدوا بها خليكم معنا لسه مكملين ونورنا في الاستوديو الدكتور مشير كرم استشاري العلاج الطبيعي قوم معنا يا دوايا اغلولي شويه كمون حصل عند كمون يا سامي اه اه اه اه طب عمليلكم اعملي معروف اه اه ده بيجي لك كتير, كتير. أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. يا عمالاجب كتير او او اه اه بسرعة و الناجل سامي عملي معروف اه اه طب الحق الوقت انتي الحق الوقت انا هاخذ من الكمون اه اه اه اه اه سكت يا حبيبي كنت تعالى شوف الددا اللي جابها لك ابوك يدوم يا استاذ <تكلم> انت كويس دلوقتي <proport wind> الحمد لله طيب الا قولي <تكلم> في حاجه ملقيش عندكم زت كفو ليه بقى كمان اصبري مفاصلي بتوجعني قوي وحوزدينه اه يا مفاصلي اه سامع حاضر لا كل رجلي يا ابني مفاصلي ايد انا I am. I. I. I. I. I. I. I. I. I. <تصفيق> ادعكي يا بنتي دعكي ايديك حنينه وعظم مفاصلي اه, اه الحاله دي عندك من زمان كل ليله يا ابني اصلهم خدوا على كده والقطره تلات. مرات في اليوم وباخد كمان ملأة زب خروحة واخد وراهم حتة سكر علشان تضيع طعمه خذ عزيزة مستمكابلين مع مجتمعينا وده الفيلم سواح خير زوجات العزيزة اه الفنان صلاح ذو الفقار ونلي والراجل و... ده اللي هو أم بأشهر مشهد اه أشهر مشهد ونحدش يعرفه أصلا يعني يديك <تصفيق> شنينة أو يا من. اه بالضبط لسه ننورنا طبعا دكتور ماشيال كرامس الشريع العلاج الطبيعي وخلينا نتكلم بقى في نقطة مهمة جدا يعنيها دايما تحس ان المصريين فيما يتعلق بالحركة تلاقي حس ان الجسم دايما متأبس تبني تيجي تعمل مساج لواحد تحس انه هو لا يحتاج يبقى فيه ليونة اكتر من كده يحتاج يبقى فيه يعني عايز اكسرسايز كتير ومجهود عشان الجسم يرجع للياقة بتاعته البدنية اغلبنا ما عندناش اللي أقل بدنا دي مفتقدنا لأن ما فيش عنصر الحركة عندنا في حياتنا قليل مش موجود بشكل كبير دو الرياضة كان يومي مش, مش ثقافة عندنا كلنا فإزاي ان احنا نتعامل مع هذا الموقف ونحاول ان احنا نبدأ يبقى جزء من حياتنا اليومية ان احنا نتحرك نلعب رياضة نبدأ نشوف مفاصلنا ايه بدل ما بنطلع السلم بننج وبننزل من على السلم مش قادرين. way that we are not able to do قبل Let's يعني about the name of the first life style before the قدامي سلم from the meditation. I'm a member لك the تمام What is it? I'm in front of my life style and a machine, I'm <تصفيق> طب نقطة بقى دي عشان دي. سلم تفري في الدور الثاني ولا الخانس ولا لا والله لا <تصفيق> جاد ومصر <خناء> مع ناس <تصفيق> عرفهم كان مثلا ناس سكني في دور خامس من غير أصلاً صير <تصفيق> يقولك أنتوا عظمكوا هيبوز لما بتفضلوا تطلعوا سلم طالعين نازلين العضم هيبوز فأنا أنا يا صراحةً عندي ما أقدرش يتكلم يعني وقوله زي ما فرض ده رياضة يقولك لا أنتي بتطلعي فتهلكي عظمك فعظمك هيبوز مش هتستحملي سنتين ثلاثة كده خلينا نقول ب يعني بشكل علمي في واحد تسعين سنة أنا يعني مم. كنت أريت الريسيرش دوان رسالة ديا البحث دوان كان بيتكلم من واحد عنده تسعين سنة غالبا من انجلترا الرياضي جدا جدا جدا جدا بيلعب رياضة تسلق الجبال وهو في سن 90 سنه مكمل تصلخ الجبائر بيطلع السلم اه بتخلص جبائر هيطلع السلم مش مضر للعظم بس بقى يعني الواحد بيسمع خزعبلات كده مع الواد مغلوطه الراجل ده واحد اتعملنا اتعمل له اكس راي على الركبه وعلى معظم مفاصل بتاعه جسمه كلها فيها خشونه جامده جدا ازاي ولكن مش متالم ايه اللي حصل اللي حاصل ان المسلز العضلات القوه العضليه شايله الحمل من على المفصل دي الفكره الثانيه اللي اسم مش واخده بقى منها يعني المحصل هو عباره عن عضمين فوق بعض بينهم غضاريف وفي سائل جوه المفصل اسمه زلالي كده اه زلالي السائل ده بيحفظ المفصل حوالين المفصل فيه العضلات اللي بتشيله تمام وفي اربطه قبل العضلات كمان في أربطة بتمسك العضمتين ببعض مم. مع بعض كل التكوين دوا هو بيشيل حمل الـ المفصل تمام من السائل سينوفيال فلويد من الأربطة من الغضريف من العضلات كل واحدة فيهم بقوتها تمام تساعد بشكل كبير لو أنا العضلات عندي وحشة جدا تمام فأي مرحلة من مراحل حياتي رجبتي هتوجعني حتى لو لسه في السائل الزليل لسه موجود حتى لو الغضاريف لسه موجودة حتى لو الأربطة مجدودة بشكل كويس قوي. تمام؟ العضلات هي اللي دعفت يبقى في مشكلة طبعا أنا دلوقتي ابتدت خلاص أهكبر في السن عارف أن عوامل السن الغضروف ده هيقل السينوفيا الفلويد أو السائل الزليل ده هيقل. المسافة بين العضمتين هتقل يبقى بالتالي يبقى احافظ على اللي اقدر احافظ عليه اللي هو ايه القوه العضليه القوه العضليه بتاعتي دي هي اللي اقدر احافظ عليها واكمل بيها والقوه العضليه دي برده بتحافظ على المفصل وان هو يقعد يرتاح لفتره طويله يبقى يحافظ على نفس لفتره طويله يحافظ على الغضاريف يحافظ يحافظ على الاربطه يحافظ على السائل اللي موجود كل ده خاضع برده لنوع التدريب محتاج إي إي إي يكون الخبير معاك عشان يقولك أنت تتمرن إزاي عشان تخلي العضلة دي تقدر تشيل المفصل ده حجم الكل يحب يلعب بعضي بيلدينج يعني مش نقدر نحافظ لي. على نفس ولا عايز نتسلم هو واحد تلا دور الخبير فلوه قصب نبرة لازم أنا أحد يكون فاهم معايا يقولي أنا بعمل إيه عشان ما أعملش حاجة غلط ممكن أقضي نفسي أكثر منفع Let's go back to sleep and ask for the first thing, okay? For a week, I'm tired, okay? The week's next will be better recovery for a little bit, for the 50%. The week's third, we're going to get back. For example, I think I'm staying in the 5th door, I'll go to تمام هطلع للدوري التاني وكمل بالأسانسير هطلع للتالت للرابع للخامس خلاصا وصلت وبيت الدنيا أسهل ولكن مرجعش تاني للإليفاتور بشكل سهل آه. وسريع لأن حياتنا الوقت التحى شوية صعب شوية فبيخلينا نلجأ للسرعة عايزة عايز نوصل بسرعة فهركب الأسانسير أسرع آه. من السلم لا بالتالي هاخد نفسي بالتدريج واحدة واحدة وبعارف أن أنا داخل على تمرينة جديده في حياتي هشيل حمل لسه ما كنتش بشيله هلعب داخل هلعب داخل الجيم هلعب رياضه لازم اقعد اول اسبوع او الاسبوعين كده عضلاتي تعبانه مش مفوق هروح اسيبوني نايم شويه عشان جسمي جسمي مكسر الكلام ده كله طبيعي في بدايه ما بدخل اي تمرينه جديده وجع في الجسم أو واجع في العضلات لكن واجع في المفصل هو دي المشكلة اللي نقابلها. يبقى ده لازم نتحول ليه دكتور, دكتور عزان دكتور بالنسبة مثلا لو أنا بشتكي من خشونة تمام؟ هل الصح اللي أنا أعمله إن أنا مثلا أشترك في جام وأروح الجام وألعب رياضة ولا أروح لدكتور علاج طبيعي وهو يبتدي معايا كورس معين يعني هو يعمل لي كمرينات معينة أعملها يعني الأحسن إيه؟ طلع نصيحة لكل مسلمين. تا طبعا لا ال الاتجاه ال الأساسي دكتور ال العظام أولا يبص علينا يقول في تريتمنت في أدوية ممكن نخوتها ولا لأ دي أول دي أول خطوة لازم نخو بالنا منها تمام ا خدنا الاستيب دي وخدنا الادويه اللي تساعد معانا في تقلل التهابات اللي موجوده في المفصل تقلل تزود الدنيا بتاعه الغضاريف الاستيب الثانيه هي الفيزيو ثيرابي او العلاج الطبيعي هو ده الخطوه اللي بعد كده لكن الرياضه أو الجيم ده هنخش بقى فئة تانية الرياضيين ولو لو نحب نتكلم عن الرياضيين وتغذيتهم فيش مشكلة نتكلم وزيك لو كويس علشان الرياضة وعشان الفتنس بتاعهم وعشان الدنيا تبقى كويسة ده موضوع جميل جدا يعني ولكن أنا عندي مشكلة في المفاصل اتجه لدكتور العظم بعد دكتور العظم بيكتب لي أدوية بيحاولني للعلاج الطبيعي أنا روحت العلاج الطبيعي عمل لي تقييم كويس جدا اشتغل معايا الجلسات بتاعتي بشكل كويس وتمرينات الجلسات 50% 80% منها تمرينات مش معتمدة على الأجهزة بشكل كبير الأجهزة بتساعد شوية تقلل التهابات بتساعد شوية في أن الألم يقل شوية ولكن التمرينات العلاجية هي دي بقى الفكرة بعمل أنا بشتغل على العضلة علشان العضلات بتاعة الجسم أو بتاعة المفصل ده هي اللي تشيل الحمل تبعد الحملة عن الغضاريف، الغضريف ترتاح شاي <تصفيق> طيب برضو النقطة اللي حضرتك قلت عليها مهمة بقى اللي هو الإنسان الصحيح اللي بيروح الجيم واللي بيتعامل بصورة رياضية بس في دايما حاجات معلومات قد تكون مغلوطة وقد تكون صحيحة اللي أنا شخصيا معرفش بخاف منها البروتينات واللي واللي والأحماض والأمين والمكملات وي وي وي, وي النقطة دي بكتعملها زي الهجس يعني حاجات ممكن نستخدمها بعشوائية أو ممكن نستخدمها بطريقة صحيحة أو ممكن هي من الأساس تكون غلط عايزين نعرف بس نبدأ بال بال يعني استبوان نحن نبدأ بالحكاية دي وعندنا النتاجين نحن نشوف المكملات ال ال ال النظام الأكل الغذائي إيه مع الرياضيين أريد أصدامك يا سيد مهاب لأن كتير قوي من أفلامنا اللي كانت موجودة زمان مم. لازم تأخذ بروتين وانت بتلعب رياضة شحاتة لا اللبن مع على بروتين اخذ بروتين العباحات العلمية بتقول ان طبعا الرياضة دلوقتي مفووضة يبقى فيه 30% أعلى حاجة مم. من البروتين 30% منه بس بروتين 60% يعني من 60% ل65% نشويات آه نشويات أعلى أيوة. تمام, تمام. سريع الحرق يعني تمام الرياضي محتاج إنا شوية أكتر من البروتين في النسبة العلمية اللي محتاجينها فهكة الأمينو أمينو دي يعني بروتين مم. تمام مم. مش محتاجه بعدين لو بتجد العلبة مثلا متاع خمسة كيلو كده بتتباع بودر كده ويقل لك أقلبه في اللبن ووشرب بفليفر فراوله على فانيليا vanilla مش عارف don't know what it is? They don't need it in a way and these things, most of them, are illegal that it is used in the community illegal, okay? It doesn't mean that it is used necessarily, it's not a person who buys it necessarily, okay? The person who buys it has some things that are بنستخدمهم مع الناس اللي هم مال نيتريشن اللي هم عندهم سوء تغذية آه تمام مم. فنديهم الحاجات دي انتساعة لأن نسبة البروتين عند المال نيتريشن أو السوق التغذية ضعيفة فنديهم الحاجات دي لكن الرياضيين يا لا لا لا, لا لازم ناكل كويس قوي قوي ناكل طبق رز وطبق مكرونة وبعد اله بعد ما العب رياضه اكل ايه بالظبط اشرب كوبايه لبن ومعها مزايا ومعها بلح كلام جميل دون واكل عنب بعد الرياضه على طول م. طيب قبل العب رياضة انت بعد الوجبه بكام ساعه يعني بساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه اكل ايه قبل ما العب رياضه اكل ايه بعد ما العب رياضه م. وانا بلعب رياضه اشرب ايه يا ده حاجات كثيره قوي م. وبتحافظ على اللياقه البدنيه للرياضي اللي يأكل كويس ويمشي مع دكتور تغذيه علاجيه كويس جدا جدا جدا جدا هيلاقي الفتنس بتاعه كويس هيلاقي الله ايه ده ده ما كنتش بعمل الليفل دوت من الرياضة بتاعتي اه ادائه هيختلف اه ما كنتش بقدر اكمل اوصل للمستوى دوت ده, ده انا ده جميل جدا ال ال الكلام دوت لان في بعض الاكلات لو اكلتها قبل الرياضه تعمل لي هايبوجليسيميا تعمل لي تعمل لي هبوط في سكر الدم زي ايه بوض سكر الدم ده انا عايز سكر آه. زي اي حاجة بتعلي سكر الدم بسرعة اي حاجة مسكرة اه اه يعني جاتوه بيبسي الحاجات اللي هي مشروبات الغازية اي حاجة فيها سكر اي حاجة آه. فيها سكر آه. دي اول آه نقطة آه في في بعض الاكلات اسمها هاي جلايسيميك index او بتعلي سكر الدم بسرعة منها سكر او ما يضاف عليه آه. دي اللي هو بتقال عليه لابير ايوه zero اه, زيرو. آه. آه. ده بيعلي السكر كل المعجنات بقى اه فيلو ومعجنات وكل دي اه قبل الرياضه لا ما تنفعش تاكل خالص خالص هتتاكل بس لو كنت بعد الرياضه على طول مباشره الحاجات بعضه في الفواكه العنب هايلايسيمك اندكس بيعلي جلوكوز كتير ده بيعلي سكر الدم بسرعه البطيخ الموز البلح الحاجات دي بس في وسط المباريات قبل الرياضة زيت الموس ده عشان البوتاسم قبل الرياضة او اثناء الرياضة ماخدش حاجة تعلي سكر الدم تسرعها بعد ما خلص خلاص خلصت الرياضة انا خلاص. يعني خلصت كل الجلايكوجين اللي موجود في عضلاتي الجلايكوجين اللي هو المخزون ال المخزون بتاع الطاقة بتاع اللي في العضلة اللي هو السكر في الدم بيتاخد يتحط في العضلة يتحط في العضلة جلايكوجين قبل ما يتحول يتاخد بقى يتحط دهون بقى يتحط في في حالة دهون تمام فبعد ما خلصت أنا غزت العضلة بالجلايكوجين علشان أثناء الرياضة انا بلعب بشتغل على الليكوجين دوان انه هو يخلص انا جيت خلصت الرياضة فخلص خلص الليكوجين فعايز اخليه يحصله ريكاور بسرعة فايه الحاجات اللي تعالي سكر الدم بسرعة فتاخد عايز او عايز سكر الدم الليه المنوعات اللي ابدل ايوه اه ايوه تمام م. ياخد الحاجات اللي بسرعة قوي I want to add glycogen to make recovery of the disease so that the disease won't get tired from me after a little I'll add it to the milk, the milk, the milk, the milk I'll add it to the sandwich that can be found with the Lord The انا بتكلم على الرياضيين انت بتعملي حاجات عشان تدخلي لجنه لا يعني بنحلش احنا فاهمه يعني الحاجات دي ممنوعة على الناس العاديه اي حد ما بيلعبش رياضه يبعد عن الحاجات دي رياضيين ومهم جدا كوبايه اللبن أو كوبايه الزبادي بعد الوجبه بعد بعد التمرين على طول خلاص كوبايه اللبن او الزبادي في حاجه اسمها اسينشال امينو اسيد امم هو الاحماض الامينيه اه بالظبط اه ايوه اسينشال يعني ايه ما ينفعش لازم ناخدها بسرعه لازم عايزينها تمام يعني موجوده فيها الاسينشال امينو اسيد في اللبن وفي الزبادي فاخدها تروح راجعه على طول للعضلات بتاعه الجسم يحصل ريكفري بسرعه قوي يحصل استشفاء بسرعه قوي في العضلات بتاعتك طب المينرالز ووتر اللي هي ال المي اللي فيها سبورت درينك دي اللي بيقولوا عليها دي بنستخدمها إمتى وإزايش احنا الناس بتتعود تشرب وخلاص أي وقت ولا ده مفيد وبتعود أنا عنزلة قصيرة الدنيا الحين شايفين أحد بيقول صح ولا غلط حلو هناك قلت سبورت درينك مش مشروبات الطاقة اه لا طبعا سبورت درينك ده ده ده حاجة كويسة وبنستخدمها أثناء الرياض طيب كل واحد فينا بيلعب داخل يلعب سباحة مثلا لمدة ساعتين الساعتين دول انا مش هاكل فيهم طبعا مم. بس محتاج طبعا الجو الحر اللي احنا فيه او في اي جو احنا بنلعب رياضة فبنفقد جزء كبير قوي من العرق ومن الاملاح والمعادن مم. املاح ومعادن وميه مم. ده العرق هو ده ده, ده ده ده ده اللي موجود ده المكونات دي اول ده حاجه بتخرج من الجسم اه طب ما الاملاح اللي عماله تخرج من الجسم دي هتحصل امبالانس هيحصل امبالانس في الجسم عدم توازن مم. فمش هعرف اكمل مم. طب اعمل ايه واحد طفل صغير جاله جفاف اعمل له ايه ميه محلول الجفاف محلول معالجه الجفاف يلا اه هو ده ماشي هو ده عايزين فكره محلول معالجه الجفاف بس للرياضيين اه هو اسمه مشروب رياضي رياضي سبورت درينك بيتعمل ازاي طيب ممكن تعمل في البيت بشكل سهل جدا مثلا 2 برتقاله نعصرهم نيزود عليهم ميه لحد ما يوصل لتر نحط عليها حفنة ملح تصبحنا صغيرة قوي من الملح مم. ونشرب منه كوباية كل ربع ساعة من التمرين بتاعها عندي ساعتين يبقى كل ساعة هتحتاج تقريبا لتر آه. يبقى أنا عامل لترين مم. من المشروب الرياضيين ده معايا كل آه. ربع ساعة بأخذ منه كوباية كوباية يعني 250 تمام يعني ربع لتر كل ربع ساعة مم. هلعب ثلاث ساعات يبقى كل لتر بيساوي ساعة يبقى أنا عايز ثلاثة لتر اه يعني هي رقم مهما كو... الاكسراصيز بتاعك هياهب كذا يبقى تاخد كذا مالهاش تاني مش بالنفس انا كل ما ممكن بعد ساعة او اربع لتر على بعضه لا ده لازم اه ف... لا يعني ف... انا لك ما... ربعا الدكتور قال لي كل نص ساعة كل ربع ساعة لتر انا <تصفيق> لا يعني انا اجمع كل, كل ساعة او مشاربني ما... انا حرانه او عايز اكتر ده يعني فهم... المفاهيم اللي هو اجمع ما انت ايه لي كم لكده خد... خد اللي اربع أنا خدتهم مرة واحده أو خذتهم على مرتين بعد أن يأخذهم على أربعة هيتعب هيتعب في التمرين مم. يعني أنا عايز أعادل بسرعة الأملاح والمعادن اللي فقدها الجسم مم. فهي الفكرة أنه اللتر دوا خلال الساعة آه. ربع لتر كل ساعة بشربه تمام <متحدث> طب أنا مش هعمل ما مع... نسيت وما عملتش بالسكورت درينج داون يبقى المية كل ربع ساعة دي التعود بشكل بشكل سريع طب نسيت زي ما حضرتك قلت ما شربتش كل ربع ساعة يبقى اشرب كله بعد ما خلص تمام ممكن دي بس بس هتقلل للفيتنيز بتاعي وأنا بقول لك فوست التمرين أفضل <متحدث> طبعا أفضل هقول تاني المشروب بسرعة غيره طبعا بقليه ساعدك عيدو اثنين برتقانة نعصرهم مهم. هنزود عليهم من المية لحد ما يوصل لتر اه وحفنة صغيرة من الملح بس مم. بس كده بس تمام اي احد ده ال Sport اللي هو اللي احد ساعات بنشتريه من بره جاهز ونحطه ونشربه كل فترة طب انت برد ما فاتت نظر ان انا كنت اقصد فعلا Sport Drink لكن مشوبات الطاقة وعشوائية تناولها والناس او يوم ما بياخدوها بيروحوا الجيم وبيكسروا الدنيا او بياخدوها بعد او او او أولاً مادة صحيطة ثانياً لو هي فيها نسبة صحة أخدها أنت هي كافيين بدرجة عالية قوي مم. والكافيين بيعمل recovery ده الكافيين. الكافيين ده يعني في الأدوية مم. أخد برشامة فيها كافيين عالية الله ده جميل مم. أشرب كوباية قهوة الله ده الصداع راح الكافيين ده بدرجة عالية جدا مم. فهو بياخدها عشان ما يحسش بحاجة هو شغال في الرياضة طب أنا مش هحس بالعضل لو شغال مم. مش هحس بألمها تما فيه ممكن يحصل إصابة آه. وأنا شغال فأنا مش أحس بالإصابة دين فنأخذ بنم الفكرة دين فده يعني بلاش مش متوقع بلاش خالص آه. تمام مم. بلاش أصلا بلاش ولا رياضيين ولا ناس عاديين ولا أي حد لا لا بلاش مم. مش مستحبة مش مستحبة خالص و... ولا ليه أي نسبة من الصحة عشان برضو أصل الناس يعني مم عليها يعني هي سلعة جريئة وفي براندات فيها وفي وفي ولا ليها اي توقيتات ممكن يتاولها مثلا الصبح مثلا بعد الفطار او بديل فطار مثلا او حاجات كده علميا في في المعاه التغذيه اللي درسناه هو كده بس لا مفيش اولا واحدة اه مفيش. تمام طب دكتور مشي انا اسفه اقاطعتك اسف لا طبعاً فضل. دلوقتي يعني في سؤال بس كده جه على دماغي دلوقتي احنا دلوقتي بنشوف بعض الناس اللي هم رياضيين أنا اسفه يعني العضلات عندهم منفوخه ومبالغ فيها هل ممكن تمرين رياضي يؤدي لهذا الوضع؟ ولا لازم يكونوا خدوا مثلا زي مهابما بيقول مكملات أو, أو يعني بقى نشوف كلام ده كمان في الستات بشكل, بشكل غريب يعني مش الرجاله بس تشريح العضلي بقى تشريح العضلي بقت حاجة غريبة هل ممكن ممارستي على الرياضة تخلي العضلة بتعتي عضلة ال ال ال ال الإيدين أو الدراع تكبر قوي كده أو عضلات جسمي تضخم قوي كده؟ لو شكل العضلة أب نورمال كده يعني, يعني غير طبيعي يبقى في حاجة غلط حصلت ايه بقى خاف هرمونات خدنا خدنا هرمونات خدنا ماي واجر في فيه و... والهرمونات دي استروجين وبروجستيرون وحاجات بتدمر أوه. السيدات بالذات والرجاله بتاخر مراحل الإنجاب عندهم بيبقى في مشاكل كتير قوي بالنسبة لهم فلا طبعا ممكن يركب الترند يعني هي مش كده يعني بغض النظر عن الترند ده هي كانت في حاجه غريبه بس في الفتره اللي فاتت ان بقينا نشوف سيدات العضلات عندهم يعني مبالغ فيها لدرجه انا مش عارفه دي ست ولا راجل فاثناء تدريب انا عماله اقول ايه جم يعني ايه نوع التدريبات اللي تؤدي لجازي النتيجه بس طبعا يعني يعني الراجل راجل والست ست في التكوين العضلي المنشطات كلها والحاجات دي كلها طبعا دي اللي جال اساسا تستخدم ده في البطولات الرياضيه بيتعمل لهم تحليل في يبي يتعامل لهم تحفيز هل في أي مادة من المواد اللييجية ال اللي أنتي واقفة حاجة من المواد يعني كأنه بعض الناس برضو علشان في البطولات يخشوا عايزين ينزلوا وزن شوي فا أنا داخل في وزن 70 كيلو وأنا وزني 75 وسبعين والبطولة بعد بكرة خلاص يومين فهامل ايه؟ بياخده حاجه اسمها ديوريتيكس او مدرة للبول، اه ياخد الحاجات المدرة للبول ينزل الميا من جسمه فتلاتة اربعة كيلو خمسة كيلو نزله من جسمه في يومين تلاتة ده عشان, ده يخص ده. تعه, عشان يخص على الوزن بتاعه عشان يخش البطول على الوزن بتاعه اه اه اه تحليل هي خلاص هيطلع بره يطلع بره ده. اه طب يا دكتور السيدات وهي بتتمرن انا وقت بيكلم على الناس العادية هل انا تكويني إن مهما اتمرنت؟ ممكن شكل جسمي بوزي بقى شكل جسمي يعني اخد الشيب الرجالي ال بحسن تتمريني ليه؟ يعني انت عايز لكم التمرين علشان الرياضة صحتي تبقى كويسة فما لو لو اتمرنت انا كست ممكن فعلا مع قطر التمرين او ان انا شيل اوزان جسمي العضلات عندي تتضخم ابقى زي رجالة الشيب دون هرمونا زي ما افستاذها مهاب بيقول مهاب كان ده هرمونات في الجسم طالما <تصفيق> ما لعبتش في الهرمونات ولعبت الرياضة خلاص ما فيش اي مشكلة مش هيوصل ان الشيء بيبقى ابنورمال في حاجة غلط لو وصل ان هو اب يبقى انا دخلت بحاجة غلط في الموضوع لكن لو بلعب رياضة وباكل بشكل صحي أنا عايز اقول لكم كمان ان الوجبات قبل احنا اتكلمنا بعد الاكل بعد بعد الرياضه قبل الرياضة ناكل ايه بقى ايه <تصفيق> بقى <تصفيق> ناكل امتى <تصفيق> يعني مثلا أنا الفوارق ما بين الوجبه والتمرين قد ايه تمام تمام تمام المفروض <تصفيق> قبل ما ابدا الرياضه باربع ساعات باكل الوجبة رئيسيه ما فيهاش حاجات تعلي سكر الدم بسرعه الفكره اللي احنا قلناها من شويه آه. اي حاجة قبل التمرين او اثناء التمرين ما حاجة تعلي سكر الدم بسرعه احنا معلوماتك ساعتين, ساعتين. ساعتين آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ. يعني ساعتين السيف بتاعك قبل اي تمرين مثلا انا هتمرن الساعه <تصفيق> أربعة آه. تمام يبقى قابليها بأربع ساعات أخد وجبة رئيسية ساعة, ساعة ناشر وجبة رئيسية مفهاش أي أكل يعلي سكر دام بسرعي يعني مفهاش فينه نحن تمام؟ يعني ناكل عايش بلدي آه ناكل آه فيها آه بروتين ناخد, ب... نأخد آه جبنة آه ناخد بيض، آه ناخد كوبايت لبن مفيش مشكلة ناخد خيار ناخد فاكهة فيش مشكلة كل الكلام ده كله الفاكهة بس اللي هي ما بتعليش سكر الدم بسرعة دي دي بعد قبل التمرينة باربع ساعات اللي هو قلنا الساعة التمرينة هيتمرن الساعة اربعة قبلها الساعة اتناشر هيأكل الوجبة دي الوجبة كاملة قبل التمرينة بساعتين ياخد وجبات يعني خفيفة وتبقى خفيفة فيها نسبة بروتين قليلة شوية يعني نتكلم مثلا ان هو ممكن ياخد بعض انواع من الفكهة ياخد كوباية زبادي حاجة كده تبقى خفيفة بالنسبة لي <تصفيق> اا قبل التمرين على طول ممكن يشرب كوبايه عصير برتقال لو عايز يخش قبل التمرين على طول وبعد كده ياخد اثناء الرياضه السبورت درينك اللي احنا قلناه الكولر بتاعته وبعد الرياضه على طول ياكل الحاجات تعلي سكر الدم بسرعه اللي هي ياخد كوبايه بارح باللبن ياخد ساندوتش فينو بالمربى وهكذا دي الحاجات بعد التمرينة وبعد ما يخلص التمرينة خلاص أسكت أخذ الوجبة اللي بعد التمرينة على طول دي دي الوجبة بعد التمرينة تحصل الريكافر للعضلات بعد كده يروح يأخذ الوجبة الرئيسية المفروض بعد الوجبة الرئيسية اللي كانت الساعة 12 سيأخذ الثانية مثلا على الساعة 6 أو 7 طب دكتور في حاجة مهمة جدا كيف نفرق ما بين نوعين من التمرين التمرين الذي أرد به رفع رياقة البدنية وأكون بتاع الجسم بالجسم وشكل يبقى حلو وتمرين تمرينات خفض الوزن يعني ممكن يبقى مم. الأمور الاثنين مختلطين ببعضه مش عارفة بعمل ده عشان ايه او انا نيتي ايه او انا عايز منه ايه نيتي نفرنا وهو اه ايه بطبقى نيتي نكير بس هو ميت يبقى ميت العكس انا اعرف ازاي انا فرق ازاي مبين نوعين دون التمرينات وده نقطة جدا مش اي حد يخش جميعا بلا اي حاجة تمري التمرينات نوعين مم. نوع النوع الاولاني aerobic exercise aerobic مم من الهواء اه تمرينات هواية بستخدم الأكسجين كذا موجود بستخدمه وتحرروا بشكل قوي. وتمرينات ثانية أنيروبك أنيروبك يعني غير هواية. آه. يعني بتستخدم العضلة بتستخدم في الحرق تحت صارمش الأكسجين. تمام؟ التمرين الأنيروبك اللي هو زي ما بنقول كذا بنتحرك من غير أوزين. آه. أنيروبك بنتحرك ب تمام؟ ال بنتحرك بدون أوزين بنمرن نوع في is اسمه injury called slow twitch Slow means the injury will be able to move a lot I لكن I have a كيلو of years of 2000 But with me, I have a hundred kilos I have أرفعتهم مرة. هم ده أنواع العضلات أنواع الفايبر الموجودة في العضلات هي اسمها slow twitch وfast twitch. ال ال ال, ال, ال slow دي عليها علاقة بالكارديو والحاجات دي؟ ما هو slow أنا شغال على الحاجات الكارديو آه. Oh. الfast ال شغال على الحاجات اللي هي. الوزن ال تمام؟ فأنا عايزه مرة الاثنين علشان lose weight مثلاً عايزنا ننزل وزن. ما يز؟ تمام؟ عالمرة الاثنين. بس ما استرسش، ما عملش استرسش على الحاجات اللي هي فيها أوزان سيئة الكارديو عشان أحرق أيوة تمام، مم. اللي هو ايروبيك اللي هي بدون أوزان يعني أطلع التريدميل على المشاية بشكل وقت كبير أطلع على الاستيشوني بايك اللي هي العجلة السابقة فالمرانات حركي يعني أوه. حركات ما مفهاشة مع اللي بيقولوا في لأ. ناس تانيين يقولوا الحاجات اللي اللي هي فيها الويب بتاع المسلز اللي هي تيرب بتشيل فيها أوزان ده بيخلي معدل الحرقة أسرع فبالتالي ممكن تنزل أكتر لأن العضلة بتبزل مجهود أعلى مم. يعني اللي هي بتاعت الوزن الأوزان دي الناس بتقول انها بتخسس برضه محتاجينها محتاجينها آه. ولكن مش بالأرقام العالية في الوزن مم. يعني 5 كيلو و كيلو خلاص اقفل على كده ينشر كيلو كيلو اشتغل على كده بقى في التكرار يعني انت خط كيلو خليتهم تعملهم مئة مرة آه. بدل ما انت مثلا عشرة م. عشرة ثلاثين تمام يعني ازود في الاندورنس ده اسمه اندورنس ان انا قوة تحملي للوزن الخمسة كيلو دون اقعد شايل وقت دقيق. ساعة م. م. ولا دقيقة اه دي فكرة م. انا بلعب على الاندورنس اكتر فاندورنس ما بيديش بيخلي شكل العضلة متناسق خفيف نحيف كده مش, مش كبير مش تمام. لكن اللي انا هيضخم وهيلعب كمال أجسام لا دا محتاج نزود له وزنه تمام لو هو وزنه في النورمال رينج بيزود علشان الماسلز اللي هتزيد دي هتزيد هتاخد شيب كبير محتاجين نعمل الجزء دوت وبما ان حضرتك بتكلم على الجزء العضلات والكلام دوت فمهم جدا قوي وانا باكل وانا بمرن رياضي ابقى له الان بودي بتاعه آه, آه, آه مهم قوي لينه هنا وقف آه, آه. يعني دي مهمة قوي أنا بعمل الانباضي عشان أشوف الانباض دقيق, دقيق, دقيق في الغالب ولا بيبقى افرج ما بين وما بين الانباضي ال ال ال ال أساسه معادلات في الأول معادلات معمولة عليها الجسيم وفي أجهزة كتير قوي دقيقة جدا. بس أي إمبا دي أي إمبا دي هنقولك أوكي أبروف أوكي يعني هنقول عليه أوكي مش أي شيء مؤشر ورائع حتى يعني. لأن معظمهم معادلات علمية موجودة عندنا. بس دكتور يعني أنا آخر مرة عملت إمبا دي زعلت جدا يعني زعلت زعلت قوي نفسي حسيت إنه يعني قياسات غير دقيقة. إن لو ممكن ها رح أوصل للوزن اللي هو قال عليه. يعني حسيت إنه مبالغة قوي يعني. طيب خلينا آم آم مش عارف أكلم على الإنباتة حضرتك إلا لما أشوف دي أول لا <تصفيق> لا <متخيج. تصفيق> لاني الله خليك أنت سلوا سلوا النهاردة معنا يعني هي الخشونة والركبة معلش آخر معلومة هي مصممون إن هي يعني إزاي جماعة. نحاول نحن نخفف ألما أو نتجنب الشعور بالإحساس بيه تمام أولا أنواع الخشونة في الركبة نوعين النوع الأولاني هو خشونة مقدمة الركبة أو صبونة الرجبة. ده بتاع الشباب واكيد هي في سن الشباب لازم اه اه بتاع المقدمه اللي هو اطلع السلم رجلي توجعني تمام ده أول نوع من أنواع الخشونة النوع التاني من الخشونة هو الوجع في المفصل الركب نفسه ده مع المشي يبقى صعب جدا مم. خلينا نقول إنه هو الوجع أخطر وإحنا طلعين السلم مم. تمام مم. الوجع أخطر وإحنا طلعون السلم ده خشونة الشباب شميا كده يعني تمرؤ كسلوخ خشونة الشباب والوجع... الوجع الوجع بتعنا في في مقدمة الركبة ده لي تمارينات بسيطة جدا جدا تتعمل بشكل سهل جدا جدا جدا, جداً. تبقى رجلي مفروض على السرير احط مخدة صغيرة تقريبا حوالي 10 سنتي او احط القبضة بتاعت اليد بتاعتي احطها تحت الرجبة بالزبط وادوس على ايدي بركبتي وسيب لا. 10 عدات واخد نفسي I تاني to take another 10 times and take my sleep. I decided to take another 10 times. I do them 3 times in a day. With, it may be, to help the man with any of these. So, the other doctor? This is the other one? The other one? We put our hands under the leg, and our legs بتدوسي بركبتك على ايديكي هو الدكتور قال صح في الاول بركبتك على ايديكي إيدي. يعني... لا انا عشان نستفهم تفهم اكتر يعني كده اه اه ايوه أوه. بس تضغطي بقى بتضغطي بالركبه على ايد يعني انا عايز افعص الايد عايز ادوس على الايد تمام فهي الفكره كده انا كده هنا بشغل العضله بتاعت الركبه اللي بتشد صابونه الركبه المقدمه دي اللي هي اه منتهى فات العضله فات آه. فتخلي سابونة الرجبة وهي ماشية تمشي في المسار في بتاعها الصحيح فما تعملش وجع أثناء طلوع السلم بسريع الآخر دي. حاجة الدهانات المراهم والزيوت ومدى وزيت الكفور والحاجات دي آه وزيت الزتون بالذات ده فيه ودهن به المفاصل والحاجات وزيت الخروع وفيه زيت كتير فيه زيوت كتير قوي في ناس حط الحاجات دي على بعضها كلهم فكرة واحدة بس مم. أنا عايز أعمل مساج فها ب بأي مادة موجودة معايا مم. هي ممكن تبقى المادة دي مفيدة فبتزود الدورة الدموية أكثر أو شكرا. مش مفيدة آه، تمام فتزود الدورة الدموية فيحصل لما تزود الدورة الدموية يحصل يعني الألم يقل شوية وبينتهدا بشكل كبير بس في خطورة شوية لبعض الناس اللي عندهم اللي عندهم دوالي بلاش نعمل حاجة سخنة على الرقبة اه بتيتعب نخلي بالنا <تأكيد> شويه يعني معلومات قيمة جدا وللاسف الحلقة وقتها خلصت بالظبط على وعدي بالاستمرار ان شاء الله في تقديم <تصفيق> المعلومات دي من خلال الاستاذ الدكتور ميشيل كرام استشاري العلاج الطبيعي نكون متواصلين مع بعض في في الحاجات دي لانها مجاله واسع جدا وسكتها كبيره وبتبقى الناس عايز تعرف تعمل الصح ايه نورتو يا دكتور ربنا يخليك سوز مياب و سوز أولاء ربنا يخليك مرسي, مرسي خالص نورتو نورتو مرسي شرفي شرف كبير أولي شكرا شكرا <تصفيق> مستمعين كنا معكم من أسرة يوم السفت سلوى سيد هندسة الهواء أشرف نوير الإخراج مهاد ممدوح وولاء الامير دمتم دائما ودامت مصر والوطن العربي في امان الله <تصفيق> نفس روح نودن منا للي الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام مش ممكن يوم من You're gonna have to go to bed, you're gonna have to go to